جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وارفاكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل ما الفرق بين المزاح والصخرية والاستهزاء فرق بين هذه الأمور الثلاثة المزاح هو ملاطفة الإنسان بالكلام أو بالفعل يكون المزاح بالكلام تلاطفه بكلام جميل طريف يدخل عليه سرورا وأنسا أو بالفعل يداعبه بالفعل مثل ممازحة الصحابة يتبادحون بالبطيخ هذا نوع من المزاح بالفعل وأما السخرية فهي مزاح فيه إيذاء للناس مزاح فيه إذاء في تعدي على الناس بأن يتهكم بهم ويهزى بهم ويسخر منهم فهذا محرم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم فالسخرية محرمة حتى لو خرجت في, غ... في قالب المزاح والاستهزاء الاستهزاء ايضا هو سخريه بالناس استهزأ به اي سخر به وسخر منه فالاستهزاء محرم وباطل لا يجوز للمسلم ان يهزا بمسلم واما الاستهزاء بالدين او بشيء من شعائر الدين أو نحو ذلك فهذا كفر بالله والعياذ بالله نعم الحديث الأول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا نعم النفي هل النفي هنا للكمال أم نفي وجود قوله عليه الصلاة والسلام لا, لا تدخل الجنة حتى تسلموا أو حتى تؤمنوا كما في في الرواية الأخرى. سواء قلنا قوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا أي حتى يوجد منكم الإيمان أصله أو حتى تؤمنوا حتى يوجد منكم الإيمان أي كماله وتمامه. فالمعنى يعني كل منهما حق. لأن لأن وجود الإيمان وإن قل مانع من الخلود في النار وسبب لدخول الجنة فلا يدخل الجنه إلا نفس مؤمنة سواء وجد قليل من الإيمان أو وجد كثير من الإيمان لكن إذا وجد الإيمان التام حجز عن دخول النار ومنع من دخول النار وأما إذا كان إيمان فيه نقص بترك واجبات أو فعل محرمات فإنه لا يحجز عن دخول النار لا يحجز عن دخول النار قد يدخل النار شأن عصاة الموحدين لكنه لا يخلد فيها لحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان نعم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك